الموقع الرسمي ا لفضيلة الشيخ الشيخ ل شرح حديثنا حديث عبد الله بن عمر الصفحه الثلاثون الاستجمار قال حديث ابن عمر الذي قال فيه انه يمس ا ل ر ق ن ي ن اليمانيين ويلبس النعال السبتيه ويصبر ب ا ل ص ف ر ة ويهل يوم ا ل ت ر و ي ة قال ما في اي ع ل ا ق ة بين هذا الحديث وبين كتاب الوضوء هذه ا ل م س أ ل ة اجبنا عنها صح اجبنا عنها قال ما في أ ي ع ل ا ق ة قال لماذا أ و ر د البخاري الحديث ة في هذا الكتاب في كتاب الوضوء وقد طرحنا هذه ا ل م س أ ل ة فعلا وهي م ل ا ح ظ ة ق و ي ة ما هي ا ل إ ج ا ب ة يلبس التي ليس النعل ه ا الشعر فيها النعل كان يلبس يلبس النعل ويطور أيوة أن التي و ي ت و ض أ فيها نعم الاستجمار لا هذه برضو رددنا عليها, رددنا عليها بماذا قال ما في ع ل ا ق ة الاستجمار وحديث ابن عمر ما في ع ل ا ق ة الوضوء ممكن قال لكن الاستجمار ما في ه ماذا قلنا في هذه المساله أ ل ة م ذ ا ق ن ا في ذ ه المسألة أ ي و ه لا الاستجمار باب الاستجمار بترد في حديث أ ب ي ه ر ي ر ة و في حديث ابن عمر حديث ابو ه ر ي ر ة واضح أ ن الاستجمار عنده ع ل ا ق ة بالاستجمار أ م ا حديث ابن عمر الذي قال أ ن ه كان يمس فيه ا ل ر ق ن ي ن اليمانيين ويلبس ا ل ن ع ا ل السبتيه و ي ت و ض أ فيها ما هذا الكلام ما عنده ع ل ا ق ة مع الاستجمار ما هو الرد بوابن ب ا ب ما هو الباب أ ص ل ا الباب في البخاري باب ه و ص ل الرجلين والنعال والمسع على شنو ولا يمسعن على شنو إ ل ا على الخفينه ف ا ل ز ب ي د ي جرد العنوان وهذا من افعال الزبيده احيانا و أ ض ا ف ه لباب ا ل ا س ت ج م ا ر لكن أ ص ل ا في البخاري باب غسل ل ر ج ل ي ن والنعلين ولا يمسح إ ل ا على النعلين واضح هذا هو الباب نعم هو أحيانا نعم هو أخي صحيح يا الزبيدي ج ر د الصحيح من كل ا ل أ ب و ا ب أ ص ل ا لا يريد شيء هذا أ ص ل ا عند الزبيد اشنو محذوف فاعادوا ا م ل ى من ا ل أ ب و ا ب من البخاري لكن هذا سرقوه بتجريد شنو؟ بتجريد الزبيدي لكن هنا في ه باب قائد عرفتم؟ اقرأ طيب يا أبا الحسن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 خ ر ج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ا ل ه ا ج ر ة ف أ ت ي بوضوء فتوضا فجعل الناس ي أ خ ذ و ن من فضل و ض و ئ ه ف ا ت م س ح و ن به فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ظ ه ركعتين ر والعصر ركعتين وبين يديه ع ن ز طيب ا ل ت ب ز ب أ و ا ل ت ر ج م ة ت ر ج م ة ع ج ي ب ة باب استعمال فضل وضوء الناس والمراد وضوء من وضوء النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام طيب السؤال الكبير هل يمكن أ ن يقاس الناس على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام م ن ع طيب السؤال باب استعمال فضل يعني ما يبقى يعني فضل وضوء الناس طيب الوضوء هنا الماء طيب هل الناس هنا أ ر ا د بذلك النبي صلى الله عليه وسلم و ك أ ن ه أ ر ا د أ ن يقول مثل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام جميع الناس يستعمل ماء و ض و ء ه م ليس المراد هذا المراد اشتراك النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مع ب ق ي ة الناس في أ ص ل الخلق و أ ن ابن ادم ليس بنجس في بدنه و أ ن بدن ا ل إ ن س ا ن طاهر وليس المراد البركه و ا ل خ ص و ص ي ة إ ن م ا المراد مطلق ا ل ط ه و ر ي ة يعني الذي يريده البخاري هنا لا يريد البخاري أ ن يقول يتبرك بوضوء سائر الناس ل انما إ هو يريد لان الموضوع يتحدث ويتعلق بالطهاره والوضوء يود أ ن يقول الوضوء المنف... الماء و و ض ء ا ل المنفق من جسد الانسان لا ينجس لملامسته جسد الانسان أ أي ايا كان هذا الانسان ولو كان كافرا فلو ان كافرا ادخل يده في ماء ثم ترك هذا ه ل م الماء ء أو ترك هذا ا يستعمل هذا الماء في البخاري في هذا, في هذا الباب بالذات أ و غ د ا ر عن عمر بن الخطاب غير أ ن الزبيدي جرده لماذا ل أ ن قلنا أ ن الزبيدي ماذا يفعل ي ح ذ ب أ ق و ا ل شنو ا ل ص ح ا ب ة توضى عمر بن الخطاب لماء ح م ي ن كان عند نصرانيه ف ا ل آ د م ي كافرا ومؤمنا في بدنه لا ينجس والكافر نجاسته معنويه ة ع ر ف ت ف ك أ ن ه يود أ ن يقول الناس ل ف ظ الناس حتى لا قالوا مؤمنين ل م س ل م ي ن ا ل ن ب ي صلى الله ع ي ن ولا المسلمين يشترك ل مسلمين أصل, أصل دم والناس ودم غير أن التبرك ب م ا ئ ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام خاص به التبرك أ م ا مجرد م ل ا م س ة الماء لبدن آ د م لا يجعل الماء اشنو الماء نجس واضح لا ما واضح اذا نقول باب استعمال فضل وضوء الناس يريد البخاري أ ن الماء الذي يبقى من ا ل إ ن س ا ن ف ض ل ة ا ل إ ن س ا ن أ ي ا كان هو على ا ل ط ه و ر ي ة هو على شنو ا ل ط ه و ر ي ة واضح المو واضح هذا معنى باب اسمو باب استعمال وضوء شنو هذا هذه ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى في التقدم عن أ ب ي جحيفه واسمه وهب ابن عبدالله السوائي وهب ابن عبدالله السوائي أ و السوائي, أو السوائي. السوائل وله ص ح ب ة وله مرويات عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجره اراد م ك ة أ ر ا د شنو م ك ة كان النبي سلم اين في م ك ة وكيف عرفنا أ ن ه كان في م ك ة قصره وبين يديه ع ن ز ة هذا لو كان في مسجده أ ص ل ا لا ي ت خ ذ ا ل ع ن ز ة إ ل ا في السفر وفي ا ل ج ن و وفي الفضاء و ل ق ض ا ء حاجته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ن قلنا ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ن ي ة اشنو الهاجر المقصود هنا اشنو م ك ة ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ل ث ة نعم وقت ل الشمس لكن اجتمع مع ه المكان ا الحار ومن فوائد الحديث بركته صلى الله عليه وسلم ثبوت ا ل ب ر ك ة وذلك من خلال تمسح ا ل ص ح ا ب ة بباقي وضوئه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيه أ ن ا نسال شنو ي ت م س ح به والسؤال هل هذا الحديث يعم فيتبرك بماء ولو ض و ء ا ص ا ل ح ي ن ا ا الفضل قلنا قبل أنه لا قال ابن ل ل وأهل قبل يعلم ع م من ء ولو أنه ذي شبه الحجر كان ج ا ئ ز ا لتبركوا بماء أ ب ي بكر بعده وبماء عمر وهم أ و ل ى من غيرهم فطالما أ ن ه م تبركوا بماء النبي مع حرصهم و ت ر ك و ا في أ بماء ي عمر دل على أ ن ه من من خصائصه صلى الله عليه وسلم واضح طيب فصلى النبي الظهر ركعتين والعطر ركعتين وفي, هذا وفي هذه ا ل ن ق ط ة ف ا ئ د ة ع ظ ي م ة عظيمة جدا وهي نعم القصر ب م ك ا ل ق ص ر بمكة ل أ ن كثير من الناس يسافر إ ل ى م ك ة ويظن أ ن م ك ة لا تقصر ا ل ص ل ا ة فيها القصر بمكه وهذه ن ق ط ة م ه م ة جدا يعني هذا القصر ليس في أ ي مكان أ ي ن هذا القصر في م ك ة وهذا من أ د ل ة الاحناف و ا ل ظ ا ه ر ي ة الذين قالوا أ ن القصر ليس ب س ن ة إ ن م ا هو واجب وعند ا ل أ ح ن ا ف و ا ل ظ ا ه ر ي ة أ ن من صلى وهو مسافر متما صلاته باطله صلى ظ ر الظهر السفر أربعًا في في بلده باطلة صلى صلاته ستًا من في السفر أربعة صلاته كمن صلى الظهر في بلده وهو مقيم ستا لقول ع ا ئ ش ة الصحيحين فرضت ا ل ص ل ا ة ر ف ع ت ي ن ر ف ع ت ي ن ثم جعلت ص ل ا ة السفر ركعتين ف ك أ ن ص ل ا ة السفر ث ل ا ة كما هي لا يجوز ا ل ز ي ا د ة عليها هذا قول من ا ل أ ح ن ا ف من و ا ل ظ ا ه ر ي ة و أ ر ا ه أ ن ه قول قوي متجه حتى الشيخ العثيمين في الشرح الممتع طبعا الباني يؤيد هذا القول و ا شو كان يؤيده لكن الشيخ العثيمين لما أ و ر د ه قال والقول به ليس بعيد القول به ليس بعيد فعلا ليس بعيد ليس ومن هذه الادله ان النبي صلى في م ك ة طلبا ل ز ي ا د ة ا ل ص ل ا ة لو أ ن ه ا لم تكن و ا ج ب ة ل أ ت م ه ا في م ك ة ع ر ففيها ت ف فائده عظيمه صلى النبي الظهر ركعتين والعصر ركعتين وهذا أ ي ن قلنا أه؟ في م ك ة طيب الحديث من فوائد تعظيم ا ل ص ح ا ب ة للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا واضح وبين ا ل ص ح ا ب ة كانوا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمسحون بماء وضوئه فقط إ ن م ا كانوا يبادرون ي ب الى د ر و ن إ ماء وضوئه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ م ا الحديث الذي بعده هو حديث السائب ا بن يزيد و ا ا ابن يزيد ابن ل س سعيد ئ ب يزيد و هو خزرجي انصاري والده يزيد ا بن سعيد حج مع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ح ج ة الوداع وهذا حديث البخاري وكان م عمر ه السائب وكان ع السائب في ح ج ة الوداع سبع سنين وقد ح ج حضر السائب بن يزيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ح ج ة الوداع و عمره كم وعمره ها وعمره سبع سنين وقد توفي السائب بن يزيد سنه ة إحدى وتسعين ل ل ج ر ة سنة إ ح د ى وتسعين ل ل ه ج ر ة قال ذهبت بي خالتي وخالته سبحان الله معظم أ ه ل السجر يترجمون لها يقولون خاله السائب بن يزيد يعني لا يذكرون لها اسما وهذا من الشيء العجيب ي عن ي ابن عبد البر ا بن ا ل أ ث ي ر ا بن حجر الذهبي يقولون باب الخاء في ا ل ص ح ا ب ة في الصحابيات خاله السائب بن يزيد ع ر ف ت و فقد اشتروا البيع ذهبت به الى النبي عليه الصلاه والسلام فقالت يا رسول الله ان ابن اختي وقع او وقع وقع يعني عنده الام في ارجله قال فمسح راسي ودعا لي بالبركه وهذه فيها مقطب وفضيله لمن للسائل فشربت من وضوئه بالفتش ووضوئه هنا شنو قال لا ف ش ر ت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إ ل ى خاتم ا ل ن ب و ة بين كتفيه مثل ذ ر ا ل ح ج ل ة ذ ر ا ل ح ج ل ة نعم ذ ر ذ ر ا ل ح ج ل ة ذ ر ا ل ح ج ل ة ذ ر زر ا ل ح ج ل ة قال هنا ز ر ا ل ح ج ل ة أ ص ح ا ل أ ق و ا ل أ ن زر ا ل ح ج ل ة بيض الحمام زر الحجلة, الحجلة بيض وزر ا ل ح ج ل ة كانوا يضعون الستار والستار فيها نقوش وفيها زر مثال الزرار مثال زرار ف ك أ ن ه مثله كان شكله أ ق ر ب إ ل ى أ ن ه شكل دائري خاتم ا ل ن ب و ة وهي لحمه من جسده لونها لون الجسدي غير أ ن ه ا نافئه يعني هي ع ب ا ر ة عن لحمه مثل البيضه ة ع ر ف و ن ا ف ئ ة من يعني بين كتفيه وهي لونها لون جسده عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهي جزء من, من, من جسده عرفت أ ح ي ا ن ا يعني بعض الناس يكون عنده شيء في, في وجهه كذا يكون لحم لحمه من, من, من, من جسم ا ل إ ن س ا ن ماذا تسمونها يعني ل ح م زائده ب س ت وفيها ختم النبوه ة ف ي ا النبوة ختم آه... انه رسول الله, أنه اشنو؟ رسول الله. طيب. هذا الحديث لماذا اورده البخاري ليس هذا يا عبد الله توضا هو الان البخاري مازال يربطنا ب, ب... ب... ب... ت ر ج م ة الباب باب استعمال وفضل وضوء الناس هنا ليس التبرك إ ن م ا أ ن الماء شنو طاهر فالنبي سلم وسائر البشر يتفقون في أ ن الماء الذي يلامس أ ج س ا د ه م وينفصل منه م أ و يبقى من أ ي د ي ه م أ ن ه ماء طاهر لكن النبي اختص عن البقيه ب أ ن ه شنو ب أ ن ه فيه ب ر ك ة وغيره لا ي ج ز ن ب أ ن فيه شنو فيه بركه ة عرفتم فإذا ذ ا معنى السائد المسيط اقرأ الحديث الذي、بعده. باب ع د ه ب و ض و ع الرجل مع ا م ر أ ت ه عن ابن عمر رضي الله عنهما أ ن ه قال كان الرجال والنساء يتوضعون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا الباب الحديث بينهما خصوص وعموم باب وضوء الرجل مع ا م ر أ ت ه هذا كلام صحيح خاص مع ا ل م ر أ ة ق ا ل يتوضؤون في زمن النبي جميعا سائل الرجال والنساء واضح على ما واضح وهذا إ ش ك اشكال ل لابد يحلل هذا اشكال لابد لابد أن إ لا بد شنو ل ان ب د أ يحل ل نقول الرجل طيب باب وضوء الرجل مع امرأته مع ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى أ ن هذا أ ق و ى في ا ل أ أقوى ل ف في ة ا ل أ ل ف ة وفي ا ل م و د ة لو أ ن الرجل و ا ل م ر أ ة يتوضاون معا من إ ن ا ء واحد كان هذا أ و ق ع في النفس للرجل ولم... ولمن وللمراه أ ة ع ر مع م ر أ ت ه هذا ما في حرف عن ابن عمر كان الرجال والنساء ي ت وهذا ض و ن زمني النبي في سلم وهذا اسمه الحديث المرفوع الحديث المرفوع هنا النبي سلم يقول شيء هل قال نبي سلم شيء هنا ما قال شيء. انما نقل ابن عمر ما كان يحصل في زمن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف ك أ ن ه رفع ا ل أ م ر من كونه مجرد ر أ ي ب أ ن ه حصل في زمن النبي ع ل ي الصلاه و س ل م فصار س ن ة م ر ف و ع ة لماذا ل أ ن النبي عليه الصلاه اقره هو لا يقر على باطل فدل على جواز شنو جواز ما ذهب إ ل ي ه ابن عمر طيب هنا نقول جواز هذه س ا ئ د ة م ه م ة تكتب جواز وضوء الرجل بفضل ا ل م ر أ ة ما ي ر ق ى من شنو من ا ل م ر أ ة جواز وضوء الرجل بشنو؟ بشنو؟ بفضل ش ن و بشنو؟ ا ل م ر أ ة وجواز وضوء ا ل م ر أ ة بفضل الرجل واضح إ ل ا عند ا ل ح ن ا ب ل ة ذلك جائز إ ل ا عند ا ل ح ن ا ب ل ة طيب ماذا قالت ا ل ح ن ا ب ل ة أيوة. نعم قول ا ل ح ن ا ب ل ة إ ذ ا كان الرجل والمراه جميعا في الماء ويدخل وهي تدخل ج ا د أ م ا إ ذ ا ا ل م ر أ ة توضات دون أ ن يكون الرجل موجود أ و هو ب ع ي د م ن ل ه ثم أ ب ق ت له ف إ ن ه لا ي ت و ض أ بفضل مائها و ا ل ح ن ا ب ل ة م ح ج و ج ن بالحديث م ح ج و ج ن ب ش ن و ب ا ل ح د ي ث م ح ج و ج ن بالحديث و ب ا ل أ ص ل ا ل أ ص ل ا ل ص ه ا ر ة ا ل أ ص ل أ ن الماء المستعمل من الرجل أ و باقي الرجل أ و باقي ا ل م ر أ ة أ ن ه ش ن و أ ن ه طاهر فما الذي جعله غير طاهر واضح إ خ و ا ن إ ذ ن قلنا كان الرجال والنساء يتوضؤون الفيزا نوصلهم جميعا ا ل ح ن ا ب ي قالوا جميعا معناه مجتمعون في الماء لكن هذا مردود عليه يقال هذا غير مراد هذا غير مراد ف إ ن م ا قالوا هذا الكلام بغير دليل واضح ف إ ذ ا هذه ا ل م س أ ل ة ماذا قلنا فيها قلنا شنو جوازه ها وضوء الرجل, وضوء, وضوء الرجل بفضل ا ل م ر أ ة وجواز شنو بفضل الرجل و ا ل ح ن ا ب ل ة اشترطوا في وضوء الرجل بفضل المراه الا تكون ا ل م ر أ ة قد شنو قد اختلت بهذا الماء أ م ا إ ذ ا كانوا جميعا فجاه عرفتم طيب لكن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قد نهى يعني نهى النبي نهى سلم والحديث س ن ابن داود والنسائي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أ ن تغتسل ا ل م ر أ ة بفضله الرجل نهى فيقال جمعا بين الحديثين أ ن ه ي للتنزيه وليس للتحريم وحديث وضوء الرجل مع ا م ر أ ت ه للجواز وليس للاستحباب واضح ولا غير واضح واضح طيب ماذا قلنا قلنا الرجل يتوضا بفضل شنو بفضل ا ل م ر أ ة و ا ل م ر أ ة يتوضا بفضل الرجل هذا متفق على ما اتفقنا عليه الحنابله استثنوا ان لا تخلو ا ل م ر أ ة بشنو بالماء طيب وقلنا هذا مردود صحيح لكن أ و ر د ن ا حديث آ خ ر في سنن أ ب ي داود والنسائي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أ ن تغتسل ا ل م ر أ ة بفضله شنو الرجل قلنا هذا النهي هذا الحديث ي ن ا وحديث البخاري شنو يثبت أ ن ه م ا ي ت و ض ع و ن بفضله شنو بعضهما البعض طيب عرفتم إ ذ ن كيف نجمع بين الحديثين كيف نجمع بين الحديثين نجمع قلنا حديث النهي للتنزيه لماذا ليس للتحريم ك ن أن يقول ل ل ت حديث ر ي ح البخاري نقله وحديث ميمونه ان رساله كانت تقتسم مع ا ل ر س ا ل في ن ا ر واحد وحديث ع ا ئ ش ة أ ن كانت تقول ابقي لي من الماء يغتسلون معا هذا نقله من التحريم إ ل ى ش ن و إ ل ى التنزيه وحديث لأدنى البخاري ليس استحبابا ولكن جوازا يعني يجوز ل ل م ر أ ة أ ن تتوضا بفضل ل ل وللرجل ر ج يتوضى بفضل ا ل م ر أ ة جوازا وليس استحبابا و لا نستطيع ان نقول هذا س ن ة لان م ذ ا س ع نسال نقول النهي في حديث آ خ ر فحديث النهي يجعل هذا جائزا وهذا يجعل حديث النهي اسمه تنزيها وليس, وليس تحريما ايوه نعم طيب. شنو؟ أيوة. لهو صحيح ايوه ان تغتسل ا ل م ر أ ة بفضله الرجل أيوة وليس بفضلة بالتأثمان العكس هذا ما فيه شيء يدل على أ ن ه حتى ا ل ح ن ا ب ل الذين قالوا العكس ا ل م ر أ ة الرجل لا يتوضا بفضل ه ا ل م ر أ ة حتى الحديث ينهى عن شروط حتى ا ل م ر أ ة لكن قلنا جمع بين ا ل أ د ل ة نقول شنو النهي لشنو للتنزيه طيب يستفاد أ ي ض ا من الحديث ونحل ا ل إ ش ك ا ل قوله جميعا معناه كل رجل مع م ر ا ت ه فصاروا جميعا واضح كيف هذا أ ن ت مع م ر أ ت ك وذاك مع مرأتي و ذ ا ك م ع م ر أ ت ي ا ل م س ت م ع كله كل مع م ر أ ت ه جميع ولا ما جميع ف إ ذ ا ي ت و ض ع و ن ا ل ز و س ل م جميع يعني كل مع شنو أه؟ كل مع م ر أ ت ي ه ولا يتصور أ ن ي ت و ض ع رجل مع ج ن ب ي ة ل أ ن لو قلنا هذا يجوز ففي الوضوء كشف اعضائنا ل م ر أ ة سوف ترفع شن عن طفل و ت ق س ل الذراعين وسوف ترفع عن فوجه و ت ق س ل القدمين هل هذا يجوز لغير في غير المحل دعك من الوضوء في غير الوضوء يجوز لا يجوز عرفتك او أ ن يقال هذا قبل ن ل و ز و ل آ ي ة الحجاب لكن التوجيه الطيح أ ن نقول جميعا اي كل مع اشنو مع ا م ر أ ة وجميعهم كان يفعل هذا واضح طيب ا ق ر أ الحديث الذي بعده باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه عن جابر رضي الله عنه أ ن ه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني و أ ن ا مريض لا أ ع ق ل ف ت و ض أ وصب علي من وضوءه فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث إ ن م ا يرثني كلاله فنزلت آ ي ة الفرائض ط ي باب ب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه بالضم على المغمى عليه وهذا فيه ت أ ك ي د لبركته صلى الله عليه وسلم لكن كيف ا ل ط ر ي ق ة التي صب بها الماء يوجد في هذا الحديث احتمالان احتمال أ و ل أ ن ر س ل الله ت و ض أ وما كان ينفق من أ ع ض ا ئ ه كان يصب على شنو على جابر وبذلك صب على جابر ليس وضوءه يعني ليس ماءه إ ن م ا شنو فعل وضوئه فعله فالماء الذي كان ينفق منه كان يقع على جابر وهذا أ و ل ى والاحتمال الثاني توضا وما بقي من ف ض ل ة وضوءه في ا ل إ ن ا ء صبه على جالس على نعم شنو الفك وصب عليه من و ض و ء ه و ص معناه صب عليه من شنو من الماء إ م اما ا ل ء الماء ذ ي بقي إ ا ا ل م الذي فك من شنو منه يعني إ م ا أ ن ه كان يتوضا والماء الذي يتوضا به بقى يهتقى على م ا على جابر و إ م ا أ ن ه بقى أبقى في ا ل إ ن ا ء ماء وضوءا ابقاه ثم طب بعد ذلك هذا على من على جابر وقلنا ا ل أ و ل اشنو ا ل أ و ل هو اشنو أ ي و ه طيب ا ل أ و ل اشنو يا عبد الله من فك من جسده وما بقي من وضوئه عليه الصلاه والسلام هو الذي صبه على, على جابر ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ن ي ة س أ ل جابر عن الميراث ل أ ن ه لم يكن له من يرثه إ ل ا أ خ و ا ت وحتى لم يكن له أ خ و ا ل آ ي ة التي نزلت هي آ ي ة ا ل ك ل ا م يستفتونك ل ل ه يفتيكم في ا ل ك ل ا ل ة إ ن م ر ؤ هلك وليس له ولد فجابر ليس له ولد وليس لجابر والد فقد مات والد ورد مات يوم ما الله عنه شهيدا غير أ ن النبي صلى الله عليه و سلم في ر و ا ي ة أ خ ر ى قال لجابر لا أ ر ا ك تموت تموت في وجعك هذا قال لهم ا ما حتموت يعني قال له لما سال عن ا ل ك ل ا ل ة قال له ما أ ر ا ك تموت من وجعك هذا عرفت؟ فنزلت آ ي ة الفرائض يعني آ ي ة النساء ا ل أ خ ي ر ة يستفتون تقول الله ي ف ت ي ك م في الكلاله نعم اقرا الحديث الذي بعده باب الغسل、نعم. وال هذا خ و منه النبي سلم ما هو قلنا تاكيد بركته ا ل ب ر ك ة في النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ق ط ع ي ة و ا ل ب ر ك ة في غيره ظ ن ي ة ممكن يكون مبارك م م ك ن يخشنه ما مبارك عرفته ولذلك يترك حتى لا يكون ذ ر ي ع ة للاعتقاد الفاسد يترك غيره غيره غير يكون زريعة للاعقيد في الحديث نوضيفه التبرق حتى أردتم بآثار ممكن لا الفاسدة إضافة للفوائد ولو ووضوء لكن أ ن ا ما أ ر ي د أ ن أ ت أ خ ر مثلا ً في الحديث أ د ب ه وتواضعه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وتفقده ل أ ص ح ا ب ه يعود ش ن و يعودني و أ ن ا مريض المسلم يعود من؟ يعود جادرا الحديث فيه فوائد يعني ك ث ي ر ة لكن هو مضاف إ ل ى حديث ا ل ب ر ك ة بركته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نعم اقرأ باب الغسل والوضوء في المخضب عن أ ن س رضي الله عنه أ ن ه قال حضرت ا ل ص ل ا ة فقام من كان قريبا من المسجد وبقي قوم ف أ ت ي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب بمخضب من ح ج ا ر ة فيهما فصغر المخضب أ ن يبسط, يبسط فيه كفه ف ت و ض أ القوم كلهم قيل كم كنتم قال ثمانين و ز ي ا د ة صحيح هذا الحديث باب الغسل والوضوء بالفتح في ا ل م خ ض ر ط ي ب هنا لماذا ذكر هذه ا ل م س أ ل ل ة م ا ذ ذكر هذه ا ا ل م س أ ل ة يعني هذه ا ل ت ر ج م ة لماذا لا ما هذا ورد في الاحاديث التي قبلها لبيان أ ن الوضوء لا يتعلق ب ن ي ي ة محددة ل ب ا ن أن ا ل و و ض ء لا ي ت ع ل ق بشنو؟ بآنية م ح د د ة بعض الناس لا يتوضا إ ل ا من شنو من الابريق ر تعفل ل ا لا يتوضا إ ل ا من ش ن و من الابريق الوضوء ولذلك أ ظ ن ان, أن ذاكرهم ت خ ل لي ت ر ج م ة البخاري أ ك ث ر من, من, من كذا المخضب و ا ل ح ج ا ر ة والخشب وهنا يستفاد من هذا ف ا ئ د ة ع ظ ي م ة جدا ا ل أ ص ل في جميع اليه ا ل ط ه ا ر ة ا ل أ ص ل في جميع اليه آ ن ة ا ل الطهاره ر ة ك الأواني ا ل ة كل ذ ا إ الاواني ا آ ن ي ة ل ت ي ل غ ف ي ه الكلب أصلا أو هي م ش ء نجيس م الطاهره د ن الآنية ن وجميع على ش على ا الا ك ف ر ص اذا ر آنية استيقنت أ ن ه م يفعلون بها او يستعملونها في نجاسات وغيرها عرفت؟ بعض ا ل أ و ا ن ي تصنع من العظام ق ا ل من العظام قال ال ال ال ال ال نعم قال في ا ل ن ه ا ي ة إ ذ ا صار إ ن ا ء ويستعمل ما فيه حرج وما فيه باس إ ذ ا قلنا الترجمه هذه باب ا ل غ س ل والوضوء في المخضب ليبين أ ن الوضوء لا يختص باشنو ب ا ل ي ة م ع ي ن ة والفائده الثانيه ان ا ل أ ص ل في ش ن و في ا ل آ ن ي ة أ ن ه ا على ا ل ط ه ا ر ة ا ل أ ص ل فيها ا ل ط ه ا ر ة ا ل أ ص ل في ا ل آ ن ي ة ا ل ط ه ا ر ة ثم يستفاد من الحديث قال بمخضب من حجارة. المخضر هو اصلا ا ل إ ن ا ء الذي تغسل فيه الثياب و, و... ماذا تسمونه هنا عندكم ما يصمونه عندكم في الخليج الطش الطش بس خلاص هو الطشط ا ل ط ش ط الواحد الطصه الواحد هذا يجوز و إ ن كان من ن ح ا س أ و من حجاره أ ن يتوضع عليه حتى لا يظن أ ن ه نجس عرفت هذا واحد اثنين هذا وإن كان وإن ت غير أ ن يكون م ن أن ي ك صغيرا ويمكن أ ن يكون كبيرا والدليل قال ف أ ت ي النبي بمخضب من ح ج ا ر ة فيه ماء فصغر المخضب ان يبسط فيه ا ل ل لا م ي س ت ي يرسط ع أن يرسط فيه ك ف ة هذا م ع ن ى أ ن هذا المخضب احيانا ن يكون جنو ا ً أ ً يكون صغير وكبير ح ي ي ا ا ن ً و ن ك ا ً وهذا ه ه و ذ شرح وهذه فائدة أيضاً شرح ل ع ب ا ر ة ف ص و ر المخضب أ ن يبسط فيه ك ف ه طيب وهنا آ ي ة من ايات ا ل ن ب و ة و ع ل ا م ة من علامات ا ل ن ب و ة أن ان سلم قد وضع ك ف ه فتفجر الماء من خلال أ ص ا ب ع ه وخرج الماء من كفه في هذا المخدر الصغير وتوضؤوا جميعا وفيه ذ ل ا ل ة على أ ن الماء إ ذ ا غمزت فيه اليد لا يخرج من شنوء المستعمل طاهر وفي م ط ه ر و هذا ا ل رد على من يقول أ ن الماء المستعمل طاهر في نفسه غير مطهر ل ش ن و لغيره هذا فيه رد ل أ ن ه م قال كم توضؤوا ثمانين وعن ه فيه ذ ا بركته ل الصلاة والسلام ل ي ه وقد س أ ف ابي أن ن ا ل س ل موسى هنا من أجل م عليه الصلاة والسلام موسى لأن ف ج رضي الباء من خلال الأحجار ا ل من وفجر الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه、طيب. هذا الحديث يظهر وكانه أ ن ه يظهر ه مبتور ذ الحديث و ك أ مبتور عن أ ب ي موسى و أ ب و موسى هو عبد الله بن قيس ع ب د ابن ل ل ه قيس ام ل ص ح ا اثنان ب ابن ة أ مكتوم اسمه الحقيقي عبد الله بن قيس عبس وابو ت و ل ى أن ج ء ه الأعمى ا ن أم م ت موسى اسم عبدالله قيس من؟ بن أ ب و و م اسمه من؟ عبد الله بن قيس ولذلك لابد من تفريق بينهما بالجد ف أ ب و موسى عبد الله بن قيس ا بن سليم وابن ام مكتوب عبد الله بن قيس بن زائده ع ر ف ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه دعا له النبي عليه الصلاه والسلام أ افضل دعا لعمه فقال والحديث في الصحيحين اللهم اغفر لعبيدك ابي عامر ابو عامر الاشعري من؟ عم ابي موسى اللهم اغفر لعبيدك أ ب ي عامر واجعله يوم ا ل ق ي ا م ة فوق كثير من خلقك فقال أ ب و موسى و أ ن ا يا رسول الله أ ن ا برضو أ د خ ل ن ي في هذا الفضل العظيم والله وقد أ ك ر م ه عليه وسلم فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اللهم اغفر ع ب د الله بن قيس ذنبه وادخله يوم ا ل ق ي ا م ة مدخلا كريما قال في عله اجعله فوق كثير من خلقك أ ن ذاك كان مخضبا وهذا كان شنو قدحا ك أ ن البخاري أ و ر د ليدل على أ ن ا ل آ ن ه شنو م ت ن و ع ة م خ ت ل ف ة وكلها شنو يتوضع عليها ولا ف ض ي ل ة لالاء إ ن ء ع ى إ ن في الوضوء ع ر ف ف ت ق ا ل بقدح و اله ح د د ي الذي ث ب ع رحراح رحراح بقدح رح أو إذن في ا ل أ و ل م خ ض ب و ف ي الثاني شنو القدح د ع ف ي ل قدح فيه, فيه م ا أصلا فيهما فغسل يديه و و ش و ا فيه ومد فيه ذلك ل ل ب ر ك ة ذ ل ك ل ح ن و ل ل ب ر ك ة ا ق ر أ الحديث الذي بعده وعن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أنها قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه ا س ت أ ذ ن أ ز و ا ج ه في أ ن يمرض في بيتي ف أ ذ ن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين ت خ ط رجلاه في ا ل أ ر ض بين عباس ورجل آ خ ر فكانت ع ا ئ ش ة ت ح د ث أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه حريقوا علي من سبع ط ر ب لم تحلل أ و لم تحلل أو كيتهن لعلي أعلم أ و ك ي ت ه ن أوكيتهن لم تحلل ا أ و ك ي ت ه ن لعلي ل ع ل ي أ ه د إ ل ى الناس ف أ ج ل س في مخضب ل ح ف ص ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إ ل ي ن ا أ ن قد فعلتن ا ثم خرج إ ل ى الناس فخير الحديث عظيم هذا هو مع الباب يعني الحديث ب ب ا ا يعني ل مع باب الغسل والوضوء في المخضب ا ل ح د ي ث ا ل ف ا ئ ت ة كانت عن الوضوء في المخضب وهذا عن شنو عن الغسل ل أ ن ه لم يحصل هنا وضوء إ ن م انما إ كان هذا غسلا يعني من هذا الحديث حبه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لعائشه ة ح ب ص لانه ى ل ل عليه وسلم ل ه م ل لأنه اشتدني ا س ت أ ذ ن أ ز و ا ج ه في أ ي م ر ة في سجن في بيته ي ع ف أ ذ ن له فخرج هل بسبب بين رجلين ف خ ط رجلاه في ا ل أ ر ض أ ي لا تكاد تستقر وتخط يعني تجر جر ل ق ل ب ه عرفته وهذا من ش د ة شنو من شدة من ا ل س م ة ومن ش د ة وجعه الصدراء قالت دخل بيته واشتد وجعه هريق علي من سبع ق ر ب والسبع للتبرك, السبع لشنو؟ للتبرك. لان س ب ع هذا العدد السبع في الشريعه كثير فهو أ و ل ا أ ص ل في أ ص ل ا ل خ ل ق ة أ ص ل في أ ص ل ا ج ن و ا ل خ ل ق ة عرفته ف ا ل أ ي ا م كب و ا ل أ ي ا م سبع ومضاعفاتها تستعمل لذلك ولذلك يقول مثل الذين ينفقون أ م و ا ل ه م في سبيل الله كمثل ح ب ة أ ن ب ت ت س ب ع ة نابله عرفتك ان تستغفر لهم سبعين مرة سبعون أ ل ف من أ م ة يدخلون ا ل ج ن ة بغير حساب و لا فدل على ان السبعه كثيره الدخول في امر الشريعه وهي اصل خلقه و لذلك قال سبع قرار لم تحل لم ل اوقيتهن يعني لم تفك لم يفك الوكاء الوكاء ما هو ما, ما ربطت به القربة وفي بعض الروايات من آ ب ا ر شتى وذلك من أ ج ل أ ن ي خ ط ف عليه ا ل ا م ة ولعل في هذا فائده ة المقبلة نعم لكن في ذ ا فائدة لماذا قال لن تحلل أ و ك ي ت ه ن ل أ ن ه ا محتفظ ل أ ن ا ل ما دام محتفظ بشنو بعناصره وبروجته عرفت هذا معنى الكلام معنى ثم طفقنا نصب عليه تلك ا ل ق ر ب حتى طفق يشير إ ل ي ن ا أ ن قد فعلتن ا ثم خرج إلى الى ن نعم الحديث الذي بعده. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي ا الحديث الذي الله س بعده ل رضي ص الناس ل عليه وسلم ه دعا ب إ ء ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء من من ن رحراح أصابعه فيه قال فأتي فيه فرضع فيه أ بقدح فجعلت ينبع إلى الماء أنظر أصابعه من ف ح ذ ر ت من ت و ض ع ما بين السبعين إ ل ى الثمانين الشيء الوحيد الجديد علينا هو قوله بقدح رحراح والقدح الرحراح واسع قريب إذا هذا مضى علينا أ ن ن ص ل م فجر الماء من خلال أ ص ا د ع ه وتحدثنا عن الفوائد ا ل م و ج و د ة في هذا الحديث ومنها أ ن الماء المستعمل ماله على ش ن و على طهوريته نقف عند هذا الحد لنجيب على سؤالي أو سؤالين أو س ؤ ا ل ونواصل غدا إ ن شاء الله س ا ئ ل الكريم يقول ما هو ا ل أ ف ض ل في ا ل أ ج ر إ ذ ا دعي أ ح د ن ا للعشاء و أ ص ر عليه الداعي أ ن يلبي هذه ا ل د ع و ة أ ن يذهب للعشاء عند هذا الرجل أ م يبقى لحضور الدرس نرجو ا ل إ ف ا د ة كي تكون ا ل ف ا ئ د ة ع ا م ة والله يا أ خ ي ا ل ح ق ي ق ة هذا الموضوع من المشكل ة جدا من المشكلة بسبب السبب الأول بسبب أ ن إ ج ا ب ة ا ل د ع و ة على الوجوب و إ ل ى لما قال فقد عصى أ ب ا القاسم إ ج ا ب ة ا ل د ع و ة على الوجوب الذي أ ع ت ق د ه في ا ل م س أ ل ة و أ ظ ن ه ان هذا على الوجوب ا ل د ر س القول بوجوبه فيه, فيه نظر القول بوجوبه فيه فيه نظر لا نستطيع أ ن نقول أ ن حضور هذا الدرس ش ن و واجب إ ن ا لمن أ و ج ب ه على ن ف س ه من خلال ما يصحح به عبادته فيصير هنا واجبان تعارضا ف إ ذ ا تعارض الواجبان العلم يقدم أ م ا إ ذ ا لم يكن الدرس في حقي و ا ج ب ة أ ر ى أ ن إ ج ا ب ة ا ل د ع و ة في حقي ش ن و واجب ة م خ ط و ع بها أ م ا الدرس واجب هذا ليس على كل الناس إ ن م ا كل حاله ة فائدة على على فعلاً ع الدرس ل شنو؟ شخص يكون من حيث في بيستفيد قد ت ج يصحح كثير بها ا من ل على ب ا ا ا د وقد ت يفوته د يدرقه يقدم ر س ولا العلم ل هنا ع شنو على غير يقدم شنو يقدم طلبه ا ل أ ج ر مع الـ الـ الـ يعني على حسب هذه ا ل م س أ ل ة قلنا يقدم طلب العلم إ ل ى استوياف ي الوجوب عنده بالنسبه له طيب يقول قراءه هذه ا ل و ر ق ة والتعليق عليها مهم جدا الزواج السري وما أ د ر ا ك ما الزواج السري يا ف ض ي ل ة الشيخ ق ض ي ة في غ ا ي ة ا ل خ ط و ر ة تهدد شباب وبنات أ س ر المسلمين ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله العظيم البعض يسمي الزواج السري بالزواج العرفي ويستندون في تبريره على عدم اشتراط الولي في عقد النكاح عند ا ل إ م ا م ا ل أ ع ظ م أ ب ي ح ن ي ف ة النعمان ولا يخفى ي ان فضيلة الشيخ أ هذا النعم من الزواج أ م ر له خطورته على الشباب والفتيات و ا ل أ س ر ا ل م س ل م ة فهو يعتبر باب خ ل ف للزنا والفحش و ا ل د ع ا ر ة يساهم تعليقي ر و على ة ا المحترمة أنه تغريب ببنات طيب على هذه المساله كالاتي اختلطت عند الناس المصطلحات وللوصول الى الحقيقه الشرعيه لا بد من تحرير المصطلحات الزواج السري يقول فيه شيخ الاثام تيميه الزواج ب ا ل س ر إ ذ ا ما خ ل ى من الولي لا يسمى ابتداء زواجا ف ا ج ت م ع فيه آ ف ت ا ن عدم الولي ومقصد الزواج و هو ا ل إ ش ه ا ر أ م ا أ ب و ح ن ي ف ة لا يقول هذا الكلام ابو ح ن ي ف ة يتكلم عن زواج معلن لكن بغير رضا الوالد او الولد يعني ابو ح ن ي ف ة حتى قوله مردود لكن حتى قول ابو ح ن ي ف ة هؤلاء لم ي أ خ ذ و ا به لماذا ابو و حنيفة ي ق ل ل ل ف ت ا ة ان تتزوج على نيه وتخبر الناس جميعا بزواجها ليعلم الناس قال هذا كلام ابو ح ن ي ف ة تخبر الناس وتخبر والدها لكنه ل ما راضي تزوج نفسها هي والجميع علم أ ن ه ا زوجه ن ف ت ه ا هل هذا يمكن أ ن يقاس عليه الزواج بالسر بدون ولي قال ابن تيميه زواج السر إن كان ن بولي أ م أما زواج السر بغير ولي فهذا ذ ن ا ولا خلاف فيه يعني شخص م ا ذهب إ ل ى أ ب و بكر قال أ ب و بكر انا حزوج بنتك لكن أ ن ا ع ن د ي ز و ج ت ي و م ش ا ك ل ف ا د من اجل ان يكون هناك افراد من اجل و ه ا ك ا ف ر د من اجل ي ك و ز ه و سيأتي ببعض ا ل ج ي ر ا ن أ ق ل ان يكون هناك ا ف ر ا من اجل ت ح ي ع ر ف هناك ا ف ا ن ا ل ب ان يكون ه ا ك افراد ن ل ك ن في إ ط ا ر ضيق ه ذ ا ل ا ي ع ت ب ر ن ا ك ا ف ا د ن اجل ا ي ع ل م شيء أ ح د من ا ل أ ه ل و ا ل ع ش ي ر و ل ا ي ع ل م ا ل ن ا س و ب د و ن و ل ي ه ذ ا ك ا ف ر ن اجل ان ك و ن ه ن ا م ا أ ب و ح ن ي ف ة عدم اشتراقه الولي بالناسبة حتى ن ا س ب غ يفهمه أ ب و ح ن ي ف ة لا يوجب الولي ة ولكن يستحبه يقول الولي مستحب هذا واحد اثنين ليس كل زواج تزوج ا ل ف ت ا ة نفسها بغير ا ب ن وليها إ ن م ا ل ل ك ف و ا ل ك ف وضع له أ ب و ح ن ي ف ة شروطا ق ا س ي ة منها الا يكون أ ق ل منها علما ولا أ ق ل منها ق ب ي ل ة عند أ ب و ح ن ي ف ة إ ذ ا زوجت ا ل ف ت ا ة نفسها من ق ب ي ل ة معروفه انها أ ق ل الزواج باطل يعني حتى أ ب و ح ن ي ف ة لما قال الزواج ب ل ي ر ولي وضع لهذا شروط ق ا س ي ة اللغه ت م ه ا ا ل ك ف ا ء ة و ا ل ك ف ا ء ة عند أ ب و ح ن ي ف ة سته اسهل شيء عند المالكين ا ل ك ف ا ء ة إ ن أ ك ر م ك م عند الله اتقاكم انتهى ا لكن ل ل ا م ك أ ب و ح ن ي ف ة عنده ا ل ك ف ا ء ة في المال و ا ل م ه ن ة والحرفه و ا ل ق ب ي ل ة والدين والعلم والخلق ولذلك حنيفة يسدق و قال يكون بغير و ل ي وحتى هذا عند الفقهاء من الجمهور باطل يعني الزواج السري إ ذ ا تم بعلم أ ب ي ه ا وبعض أ ه ل ه ا وهو سر في إ ط ا ر هذا ا ل زواج يترتب عليه مسؤوليات وتبعات أ م ا الزواج الذي ما يتلعب ن ا بالمصطلحات يقول لك زواج عرفي ما معنى زواج عرفي الزواج عرفي إذا كان بغير أ ولي ر ا رثمية ثبت هذا باق بقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في حديث أ ب ي موسى الاشعر ا ل و ز ي ل رواه ا ل خ م س ة أي مرأة بغير من, من لاستنكحت إذن وليها باطل وهي ثانية ولحديث ي ه ا ا ف ن ك عائشه رضي الله ت عنها ا ل ى ع في سنن ابن ماجة قال عليه والسلام المراه ص ل ل ل ا ا ا ة و س ا ل م أ ة ل تزوج المرأة والمرأة لا و ة رضي الله عنها التي تزوج نفسها من النساء بغي التي ت ز و د نفسها من النساء بغيه كل هذه النصوص والادله تمنع الزواج بغير ابن الولي ف إ ذ ا اجتمع ع ل ي ه أ ن ه سر افضل بغير ابن الولي سوف يكون سر ولنتساءل كما ذكر ا ل أ خ الكريم المفاسد المفاسد ما هي المسؤوليات ا ل م ت ر ت ب ة على هذا النكاح الباطل والزواج الباطل ما ا هي المسؤوليات لو م س ل ي انه ت لو أ مات تعتقد لو أ ن ه أ ن ج ب منها طفلا ما مصيره اين, المسؤول؟ أين المسؤوليات هذا الزواج مفاسده كثيره جدا فلذلك أ ق و ل الزواج ا ل س ل ي أ و الزواج العرفي باطل باطل باطل ما في شك أ ي م م ر أ ة استنتحت بغير إ ذ ن وليها فنكاحها باطل وهي زانيه هذا كلام واضح جدا حديث أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر الذي رواه ا ل خ م س ة بارك الله فيكم جزاكم خير الله خيرا السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته نعم أ ي و ه م ا ح ه و ا ل ح د ي ث م ع ن ا ه و ا ح د ل ا ث ي ن وفيه فروقات م خ ت ل ف ة في بعض ا ل أ ح ك ا م لذلك فرق البخاري نفس ا ل و ا ق ع لكن يستدل بها هناك على شيء وهكذا وهذا في البخاري كثير